فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله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 119. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إن إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عسى أن ولا نساء من نساء، عسى أن ولا أَن يَكُنَّ خَيْرًا إن وَلَا خيرا ولا تنابزوا بالألقاب، بسال اسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فَأُولَئِكَ همُ الظَّالِمُونَ يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيراً من الظُّنِّ إن بعض الظُّنِّ اسم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 ثم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأمفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.